بشر فؤادك بالنصيب الواف من كرب ربك واسع العلطافه الواحد الملك العظيم فلذبه واشراب من التوحيد كاسا صافي واشهد جمالا اشرقت انواره في كل شيء لا خافي وعلى منص الجمع كيف مدل متخليا أن كل فن للتفرق نافي والباب أسل رب العرش في أجداره ثوبا من التسليم وافن صافين واستق ربك كل هم انه سبحانه البر التي فلكها فيه واسأله أن يلبس كثوبة نابتين وهداية وسلامه وعوافي واشكر على النعماء واصبر للملاء وتحل بالافضل والانصاف وعليك بالاخلاص والصدق وبذ زهدي وجنب منكر الاوصاف واستسحب التقوى وكن ذا همتي وفتوة وأمانة وعفاها في وأنيب إلى دار الكرامه والبقاء وعني دنيتكم أخي متجافي والزام كتاب الله وادبع سنتان وقتان هداك الله اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهير الأصداف راهو اليقين عاعش مشروب لنا فاشراب وتب وسكر بخير سلاه فيه راهو اليقين يعشو مشروب لنا فاشراب وتب وسكر بخير سلافيه فيه هذا شراب شراء القوم ساداتنا وقات أخطات طريق من يقول في